نفس المكان اللي جلسنا به العام، جيته وأنا قلبي نشاج خالي، البس حسيسي ألم وانفضالاهم، وقرأ جواب المبهمات بسوالي. واتذكر الأيام يا حلو ليام وسالف الفكر يسجد خيالي وذكرك حلم غدا بين الأحلام وتبسمك كني يشوفك اقبالي عود علي تلقى لحاسيس صيام عيد بها والبس لها من الصالي شفت المكان اللي جلسنا بها العام جلست فيه اليوم لكن حالي جلست فيه اليوم لكن حالي جلست فيه اليوم لكن